فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.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 نا جعل في أعناقهم أولا لهم فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعل من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا فأوشيهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأ